سأل رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم ما أول اشراط الساعة قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب الحديث بتمامه ورواه البخاري من حديث حميد عن انس وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه أعرابي فسأله عن الإيمان الحديث إلى أن قال يا رسول الله فمتى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذات من أشراطها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 فقال ردوه عليه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم أخرجاه في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين وبعده سبق أن معنى اشراط الساعة أنها علاماتها التي تتقدمها أما مجيئها فهذا لا يعلمه إلا الله ومع ذلك إذا جاءت الاشراط فهذا علامة على قربها فقط أما أن تعين في الوقت محدد أو اليوم أو السنة فهذا إلى الله تعالى قد قال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها كل المفسرون قوله جل وعلا أكاد أخفيها يعني عن نفسي لو أمكن لأن الإخفاء عن الخلق قد حصل قد أخفاها عن خلقه جل وعلا وقال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغته فهي تأتي لا بغير استعداد ما يستعدون لها الناس ولكن اشراطها منها ما هو البعيد ومنها ما هو المتوسط ومنها ما هو القريب قريب منها فهذه التي ذكرت من كون الأمر تلد ربتها هذا من الاشراط البعيدة التي وقعت وانتهت من وقت وهذا يقول العلماء معناه كثرة الفتوحات في الإسلام ثم هذه الفتوحات يعني بلاد الكفار يسبون نساءهم فيتخذ الإنسان امرأة مسلية ثم يطأها فتلد فإذا ولدت أتوقت صارت زوجة أم ولد لا يجوز بيعها ولا تصر فيها ثم قلت لربتها يعني ولدها يصير كأنه ربها لأن ولدها ولد سيدها سابقا فهذا تفسير العلماء لهذا الحديث أما يقول ترى لا... الأمور تسند إلى غير أهلها والرعاة و... يعني الغنم وغيرهم يتطاولون في, في البنيان في البنياء فهذا وقع أما النار التي تحشر الناس فهذا من الاشراط القريبة ولكن هذا الحشر في الحياة لأن الحشر قسمان حشر قبل الممات وهذا لمن يكون قريبا من الساعة تخرج نار من قعر عدن هنا يقول من المغرب عجوز المغرب يعني نسبة لما هو مشرق له فتسوق الناس والناس يسيرون أمامها منهم من يمشي حافيا ومنهم من يركب يكون له مركوب هذا الذي جاء في الصحيح يحشرون الرجلان على بعيد والرجل على بعيد والثلاثة والأربعة ومنهم من يمشي فمن تأخر وجلس اكلته النار فإذا تعبوا ونزلوا وقفت فهي تسير حيث ساروا وتقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا وحشرها إلى جهة الشام حشرهم أما الحشر الثاني فهو عندما يخرجون من قبورهم وهذا الحشر الجماعي الذي لا يغادر أحدا وهذا ليس فيه بعيد ولا فيس فيه مركوب ولا ثياب ولا نعال ولا غيرها يخرجون من قبورهم حفاة عراتا غير مختنين غرلا بهمة فسئل الرسول عن هذه الالفاظ فقال بهمة ليس معهم شيء وغرلا يعني غير مختونين يعني إن خلقتهم تعود كما كانت كما ولدتهم مهاتهم الشيء الذي غلقي من أبدانهم يعود فيحشرون في ارضا ليست هذه الأرض لأنها تبدل فلا تكون أرضا لم يسفك عليها دماء ولم يعمل عليها معصية أرض بيضاء نقية لأن الله يغيرها ويزيل جبالها ويمدها مدا حتى تتسع للناس بكثرتهم فهذا الحشر الأخير الذي يبقون فيها فيه يوما وقوفا لرب العالمين يوم مقداره خمسين ألف سنة هذا اليوم هذا طويل جدا وهو على الكافرين عسير غير يسير هذا الحشران الذين جاء في الكتاب والسنة قال وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو هذا بأبسط منه فقوله عليه السلام أن تلد الأمة ربتها يعني به أن الإماء يكن في آخر الزمان هن المشار إليهم بالحشمة تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر ولذلك قرن ذلك بقوله وان ترى الحفاه العراة العاله يتطاولون في البنيان يعني بذلك انهم يكونون رؤوس الناس هذا التفسير ليس واضحا انها تكون تحت الرجل الكبير كيف الرجل الكبير يكون هو سيده هو هي سيدته أو سيدها لأنه قلت تلد تلد الامه ربتها وفي روايه ربها تلد ربها فهذا زوجها ليس هو ربها ولم تلده لو ولدته صار ابنها كله وجه ولكن هي لم تلده وإنما تلد ابن فيكون الابن بمنزلة أبيه فيكون كأنه هو سيدها فهذا هو الأقرب والله أعلم نعم قال ولذلك قرن ذلك بقوله أن ترى الحفاه العراة العاله يتطاولون في البنيان يعني بذلك انهم يكونون رؤوس الناس قد كثرت أموالهم وامتدت وجاتهم فليس لهم داب ولا همة الا التطاول في البنيان في البناء وهذا كما في الحديث المتقدم لا تقوم الساعة حتى يكون احض الناس بالدنيا لكع ابن لكع وليس هذا فقط قد يأكل أساء الناس أيضا هم من هذا القبيل كما جاء في حديث حديث حذيفة أن توسد الأمور إلى غير أهلها هذا من أشراب الساعة يعني توسد الأمور إلى من ليس اهلا لها فتفسد الأمور نعم قال وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل كل قبيلة رذالها وفي الحديث الآخر إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات فقد كان هذا في صدر هذه الأمة كثيرا جدا وليس هذا بهذه الصفه من اشراط الساعة المتخاتمة لوقتها والله أعلم ومن اشراط الساعة لأن بأثة الرسول صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة بلا شك كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر انشقاق القمر آية طلب منه صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر صار فلقتين فلقة من يمين أبي قبيس الجبل الذي في مكة والفلقة الآخر عن يساره فرآه يسير في السماء وهو قسمان ومع ذلك لم يؤمنوا وهو صلى الله عليه وسلم كما سبق هو نبي الساعة فبعثته من اشراط الساعة ولهذا كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعين السبابة والوسطى يعني أنه أنها ملاصقة له ستأتي بعده مباشرة فليس بعد بعثته لا نبي ولا أمة غير أمته فعلى أمته تقوم الساعة ولكن كما سبق مجيءها لا يعلمه إلا الله مع أن هذه الاشراط يعني تقريبية فقط نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور أنباءنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري حدثنا سيد بن مسكين حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال عتي خرجت في طلب العلم فقدمت الكوفة فإذا انا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن هل الساعة من علم تعرف به فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن من اشراط الساعة أن يكون الولد غيظا والمطر فيضا وتفيض الأشرار فيضا وتغيض الأخيار غيظا ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها وتزخرف المحاريب وتخ... وتخرب القلوب ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها وتظهر الفتنه وأكل الربا وتظهر المعاده والكبور وشرب الخمر وتكثر الشرط والغمازون والهمازون ثم قال البيهقي هذا اسناد فيه ضعف إلا أن أكثر الفاظه قد رويت بأسانيد أخر متفرقة يعني هذه الأوصاف جاءت في حديث متفرقة ولكن قوله وتكثر الكبور الكبور المقصود بها المعازف وكذلك الأمور الاخرى قد ظهرت أو ظهر كثير منها مثل الفجيبة مثل الخمور في كثير من البلاد وأما اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء فهذا يوجد في بعض الأماكن والآن في بعض الدول جعلونه أمر رسمي في فرنسا وبن... إن شاء الله العافية هذا من شذوذ بني آدم الشذوذ الذي يكون الحيوان أحسن منهم لأن الحيوان ما تفعل هذا الشيء انما هو من الانتكاس وهو من الخبث ولهذا ذكر الله أمة صنعت هذا الشيء فعذبها عذابا ليس هو نظير عذاب الأمم ارسل جبريل عليه السلام مع بعض الملائكه لتعذيبهم كما جاء في القرآن في مواضع متعددة قول لها الأتاك ضيف إبراهيم فهم جاءوا بصورة أضافوا إبراهيم استنكرهم قال لأنه قدم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منه خيفة الإنسان مثل يأتيك لفي بيتك يدخل عليك ثم تقدم له الأكل فلا يأكل بد أنه مضمر شر أضمر شرا فلهذا خاف منهم فقالوا له لا تخاف إن قد رسلنا إلى قوم لوط فأخذ اقتلع جبريل عليه السلام مدائنهم وكانت سبع من تخخوم الأرض فطار بها إلى أن صارت الملائكة التي في السحاب تسمع نبيح الكلاب وصيح الديكه, الديكة ثم قلبها جعل أسفلها اعلاها ثم أتبع بحجارة من سجين لكل واحد حجارة يرمون فصار هذا العذاب لأنهم انتكسوا في فطرتهم فنكسهم الله جل وعلا على رؤوسهم ثم أتبعهم العذاب وقد قال الله جل وعلا بعد هذه القصة وما هي من الظالمين ببعيد يعني من ظالم هذه الأمة ليست بعيد إذا فعلوا ذلك جاءهم هذا العذاب كما في صحيح البخاري يكون في آخر الزمان قذف وخسف ومسخ فالقذف في والمسخ يمسخون قردة وخنازير وكذلك الخسف يقسب بهم يقسب بجماعات في الأرض والله جل وعلا يغار على محارمه ثم يعاجل بالعقوبة إذا شاء الأمر إليه تعالى وتقدس نعم قلت قد تقدم في أول هذا الكتاب فصل فيه ما يقع من الشرور, من الشرور في آخر الزمان وفيه شواهد كثيرة لهذا الحديث نعم قال وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال يا رسول الله كيف اضاعتها فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة الأمر هو الذي يكون أمر المسلمين الأمر العام فإذا وسد إلى غير أهله إلى أناس ليسوا اهلا له فسدت الأمور كلها يقول انتظر الساعه هنا يعني معنى ذلك ان الوقت يفسد يعني الناس ليس الوقت الناس تفسد اخلاقهم وتفسد ديانهم وينحرفوا عند ذلك انتظر الساعه يعني انها, انها قريب نعم وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله أنه قال وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة أيام الهرج أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل فقال أبو موسى الهرج بلسان الحبش القتل يا رجال العرب يا إذا تكلموا بكلمه صاروا يعرفون معناها و يعرّبونها في العربية. نعم، القرآن ليس فيه شيء من لغات الناس الأخرى. وإنما كله عربي كما وصفه الله جل وعلا لأنه عربي مبين. نعم. ذلك الرسول، الرسول عربي، ولكنه قد يتكلم بكلمات لقوم قد يكون تكون هذه الكلمات كلمات غريبة. لما كتب كتابا إلى اليمن كتبه بلغتهم وهي تختلف عن لغة مضر قليلا نعم قال وروى الإمام أحمد عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن شهب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده <تصفيق> وروي أيضا عن يزيد بن هارون عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ليس هذا معنى ذلك أنه تسجيلات تسجل ثم تفتح وتتكلم بما أمسكت من الكلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأقدر الناس على البيان فهو يقول صوته أو عذب صوته وفخده، الصوت والفخذ ليس هو المسجد ولكن هذه تتكلم كما تكون يوم القيامة تتكلم، فإن أعضاء الإنسان تنطق وتسجد وتشهد تشهد عليه بما عمل اليد والرجل وغيرها والسمع والبصر. كما قال الله جل وعلا فإذا ما جاءوها يعني جاء النار قبل أن يأتوا يدخلوا فيها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يتشهد وجاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا حاسب الناس بعض الناس يقول لا أقبل هذا الكتاب بل تأتي بها التي سجلت عليه فيقول له ماذا تقبل قال لا أقبل شاهدا إلا من نفسي فيختم الله على فيه ويقول لأعضائه تكلمي فتشهد عليه بما فعلت أليل تقول أنا تناولت كذا في يوم كذا في مكان كذا والرجل تقول مشيت إلى كذا والعين تقول نظرت إلى كذا وكذا ثم يخل بينه وبين أعضائه فيلومها أن كن كنت نافح فأيضا تحتج عليه أنت لم تستتر لما صنعت بارزت ربك بذلك فهذا جزاؤك المقصود أن قوله أنه يخبره صوته عذبة صوته أو فقده أو شراف نعله هذا أمر واضح ولا يجوز تأويل ذلك حتى لا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قال نعم وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء حتى تنطر السماء ولا تنبت, ولا تنبت الأرض وحتى يكون لخمسين مرأة القيم الواحد وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل قال أحمد ذكره حماد مرة, مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق فيه وقد قال أيضا عن أنف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب اسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا شعبة عن قتاده عن أنف بن مالك يرفع الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم خمسين امراه رجل واحد تقدم له شاهد في الصحيح وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري اخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغة الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعه وذكر أن بين يديها امورا عظاما وذكر تمام الحديث وقال الامام احمد حدثنا هاشم وابو كامل قالا حدثنا زهير حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون, ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كإحراق السعفه والسعفه الخوصة زعم سهيل وهذا الإسناد على شرط مسلم وقال أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع إسناد جيد قوي وقال أحمد حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنونا خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قال سريج وينظر فيها للرويبضه وهذا إثناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه الرويبضة هو الرجل التافه الذي لا قيمة له يعني مثل ما سبق أن الأمور تكون إلى أراد للناس سافرهم نعم وقال أحمد حدثنا هوده حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اشراط الساعة أن يرى رعاه الشاء رؤوس الناس وان يرى العرات الجوع يتبارون في البناء وان تلد الامه ربتها او ربها وهذا اسناد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه وقال احمد حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قوي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى لا تنطح ذات قرن جماء ففرد به أحمد ولا بأس بإسناده وقال أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرد قيل وما الهرج قال القتل تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنباءنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل, من يقبل منه صدقة ماله ويقبض العلم ويقترب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا الهرج أيما هو يا رسول الله قال القتل القتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتلا فئتان عظيمتان دعواهما واحدة وتكون بينهم مقتلة عظيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا ثابت في الصحاح مقصود بالدجالون يعني الذين يتعمدون الكذب ويدعون النبوة وليس كل من يدعي النبوة يكون محسوبا في هذا لأن لو حسبنا ذلك لكانوا مئات ليس ثلاثون كثير جدا غير أن كثيرا منهم يكون نتيجة امراض ونتيجة لعب عقل وغير ذلك ولكن المقصود الذين يكون لهم اتباع ويكون لهم يعني اضلال في الناس مثل القادياني مثل مسيلم الكذاب ومثل اسود العنسي ومثل الذين صار لهم اتباع من اقوامهم فهؤلاء لا بد أن يأتوا بالعدد لأنه قال من قريب قريب من الثلاثين. آخرهم الدجال والذي يختم بهم الدجال أول ما يخرج يزعم أنه يصلح الفساد الذي انتشر في الأرض ثم يدع النبوة يقول لنا نبي ثم بعد ذلك إذا تم له الامر ادعى انه رب العباد تعالى الله وتقدس عن قول الله واتباع كثيرون لأن معه فتن والناس مع القوي يعني ما يستبعد كما استبعد ذلك بعض الذين كتبوا هذا قالوا هذا غير معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا غير معقول لكن بعض الناس نسال الله العافيه يستعبده فكره وإلا الناس من قديم الزمان قوم تجون وقد اخبرنا جل وعلا عن فرعون انه قال لقومه انا ربكم الاعلا اتبعوه وقال لوزيره ابي يا هم ابي صرحا لأني لي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى اله موسى وإني لا اظنه كاذبا المعقول أن يعاكل يصدق أن إنسان يبني بناء يصل فيه إلى السماء لكن التمويهات التمويهات المقصود أنه اتبع على هذا الكلب الظاهر الجلي وكذلك الدجال يتبع غير أن الدجال ليس كفرعون الدجال معه فتن يقول للسماء أمطر فتمطر ويقول الأرض أنبت فتنبت ويمر على الخريبة ويقول أخرجي كنوزك فتخرج كعسوب النحل ويمر على القوم فيردون دعوته عليه فتمحل أرضهم وتموت ماشيتهم ويبتلون بالفقر ويمر على القوم فيستجيبون له فترغد عليهم وتكثر اموالهم مثل هذه فتنة عظيمة حتى إنه جاء في الحديث نوياته الرجل فيقول له ارايت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك فيقول نعم فيتمثل شيطانان واحد بصورة أبي والآخر بصورة أم يقولان لان يا ابني آمن به فإنه ربك إلى غير ذلك إلى أشياء كثيرة ذكرت في الحديث من فتنته ولهذا صارت فتنته عظيمة ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من سمع به منكم فلينأ عنه يعني يبعد فإن الرجل ياتيه وهو واتق من دينه فلا يزال حتى يتبعه نعم وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن محمد حدثنا القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والقذف والمس قالوا ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا رأيت النساء ركبن السروج السروج وكثرت القينات وفشت شهادات الزور واستغن الرجال بالرجال والنساء بالنساء السروج فسرها بعض العلماء بالسيارات وليس هذا بظاهر لأن السروج هي التي توضع على الدواب قد يكون يعني هذا هو المراد فالله أعلم ولهذا جاء أنها تركب النساء السروج وتوقفها عند أبواب المساجد وقد يكون هذا المقصود هذه وقد تكون غيره وقد يأتي يوما لا سيارات فيه نعم وروى الطبراني من حديث كثير ابن مرة عن عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اشراط الساعة أن تعزب العقول وتنقص الأحلام وقال الإمام أحمد تعزب العقول أنها تذهب وليس هناك أظهر من عزوب العقول من كون الإنسان ينحرف عن دين الله ويصبح يعبد إما دنيا أو قبر أو غير ذلك هذا عزوب العقول ما في عقول لأنه كيف الإنسان يتجه لطلب النفع من ميت أو مقبور أو حجر أو شجر أو غير ذلك هذا عزوب العقول ولهذا وصفهم الله جل وعلا لأنهم لا يعقلون نعم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا بشير بن سلمان وهو أبو إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب أنه قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع وركعنا ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا أبا عبد الرحمن فقال صدق الله ورسوله فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله وجلسنا فقال بعضنا لبعض أما سمعتم رده على الرجل صدق الله ورسوله أو قال وبلغت رسله أيكم يسأله فقال طارق أنا أسأله فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجار حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم ثم روى أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزه قال أحمد وهذا هو الصواب وسيار أبو الحتم لم يروي عن, لم يروي عن طارق شيئا يعني هذا معناه أنه سلم على رجل بعينه وهو في المسجد يقول السلام عليك يا أبا فلان وترك التسليم العام ولهذا قال مسعود صدق رسول الله يعني أن التسليم على الخاصة من أشباط الساعة يكون يسلم على خاصة الناس اللي الله يعرفه البقية ما يسلم عليه هذا معناه الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد